حصرياً مدونة أولاً موسيقى لا دعاك فما استجبت دعاءه اليوم جبتك حاملا لخطيتي فوفر لعبد ما جنت يدمو ووافر لا يحيد مدام يا ويلتي, ويلتي وتنبؤ الطلعاتقي فبأي وجه في غبي ألقاه إني بصعت يدي إليك تضر يا ناس ما هذه بدار إقامة فحذار ممن همه دنياه يا مولي هذا المجود بفضله حاشا أشوك بجهوده وغناه يا, يا رب هذا الكون يا الله أشوك بجهوده من تعداها كيف استجدت دعاها şaşuku bin judi.